111. وكنتم أزواجا ثلاثة 112. مَا الميمنة ما أصحاب الميمنة 113. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 114. 111. في جنات النعيم 112. ثلة من الأولين 113. وقليل من الآخرين 114. على سرر مربونة 120. بأكواب وأباريق وكأس من معين 121. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 122. وفاكهة مما يتخيرون 123. ولحم طير مما 111. وحور عين 112. كأمثال اللؤلؤ المكنون 113. جزاء بما كانوا يعملون 114. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما 115. 112. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 113. في سدر مغبود 114. وطلح منبود 115. وظل ممدود وماء مسكوب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 111. لأصحاب اليمين 112. تلة من الأولين 113. وتلة من الآخرين 114. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 115. وحميم وظل من يحموم 111. لا بارد ولا كريم 112. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 113. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا 119. أمنا ترابا وعظاما أئنا لمبروثون 110. أو آباؤنا الأولون 111. قل إن الأولين والآخرين 112. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 112. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 113. لآكلون من شجر من زقوم 114. فمالئون منها البطون 115. فشاربون عليه من 112. فشاربون شرب الهيم 113. هذا نزلهم يوم الدين 114. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 115. أفرأيتم ما تمنون 116. نَحنُ قَّم النَا بَلَكُم المَوتَ وَمَا نَحننُ بِمَصبُوقين عَلَأَُّ بَدّلَ أَمْثَلَكُم وَنُ شِئَكُم فيِي مَا ل تََّون وَلَ قَد عَمتُمَّ شْأةً أُولَا فَلَ لَا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 111. أفرأيتم ما تحرثون 112. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 113. لو نشاء لجعلناه فطاما فظلتم تفكهون 114. <تصفيق> 116. بل نحن محرومون 117. أفرأيتم الماء الذي تشربون 118. أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون 119. 120. أفرأيتم النار التي تورون 121. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 122. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا Beta beh bit mir